تأملت قوله تعالى يحبهم ويحبونه فإذا النفس تأبى إثبات محبة للخالق توجب قلقا وقالت محبته طاعته فتدبرت ذلك فإذا بها قد جاهلت ذلك لغلبة الحس وبيان هذا أن محبة الحس لا تتعدى الصور الذاتية ومحبة العلم والعمل ترى الصور المعنوية فتحبها فانا نرى خلقا يحبون ابا بكر رضي الله عنه وخلقا يحبون عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه وقوما يتعصبون لاحمد بن حنبل وقوما للاشعري فيقتتلون ويبذلون النفوس في ذلك وليسوا ممن راى صور القوم ولا صور القوم توجب المحبه ولكن لما تصورت لهم المعاني فدلتم على كمال القوم في العلوم وقع الحب لتلك الصور التي شوهدت بأعين البصائر فكيف بمن صنع تلك الصور المعنوية وبذلها وكيف لا أحب من وهب لي ملذذات حبي وعرفني ملذذات علمي فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم اولى من جميع اللذات الحسية فهو الذي علمني وخلق لي إدراكا وهداني إلى ما أدركته ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديد أراه فيه بإتقان ذلك الصنع وحسن ذلك المصنوع فكل محبوباتي فيه وعنه وبه الحسية والمعنوية وتسهيل سبل الإدراك به والمدركات منه وألذ من كل لذة عرفاني له فلولا تعليمه ما عرفته وكيف لا أحب من أنا به وبقائي منه وتدبيري بيده ورجوعي إليه وكل مستحسن محبوب هو صنعه وحسنه وزينه وعطف النفوس إليه فذلك الكامل القدرة أحسن من المقدور والعجيب الصنعة أكمل من المصنوع ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المدرك ولو أننا رأينا نقشا عجيبا لاستغرقنا تعظيم النقاش وتهويل شأنه وضريف حكمته عن حب المنقوش وهذا مما تترقى إليه الأفكار الصافية إذا خرق نظرها الحسيات ونفذ إلى ما ورائها فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة وعلى قدر رؤية الصانع في المصنوع يقع الحب له فإن قوي أوجب قلقا وشوقا وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب خوفا وان انحرف به الى تلمح الكرم اوجب رجاء قويا قد علم كل اناس مشربهم